حتى إذا أثخنتمهم فشدوا الوثاق فإما من بعد وإما فداء, وإما فداء حتى تضع الحرب أو زارها ذلك ولو يشاء الله لن تصر منهم ولا وَبَعْضَكُمْ بِبَعْضٍ وَالَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَلَا يُضِلَّ أَعْمَالَهُمْ سَيَنْذِرِهِمْ وَيُصْلِحُ بَالَهُمْ وَيُدْخِلُهُمُ الْجَنَّةَ عَرْفًا لَهُمْ يَا انصر الله ينصركم ان تنصروا الله ينصركم ويثبت اقدامكم والذين كفروا فتعسل لهم وضل اعمالهم ذلك بانهم كرهوا ما انزل الله فاحبط اعمالهم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 الله يدخل الذين آمنوا وعملوا الصالحات جنات, جنات تجري من تحتها الأنوار والذين كفروا يتمتعون ويأكلون كما تأكل الأنصار والذين كفروا يتمتعون ويأكلون كما تأكل الانعام والنار مثوا لهم وكأي من قرية هي أشد قوة من قريتك التي أخرجتك أهلكناهم فلا ناصر لهم افمن كان من ربه كمن زين له سوء عمري واتبعوا أهوائهم وانهار من لبن لم يتغير وانهار من لبن لم يتغير طعمه وانهار من خمر لذة للشاربين وانهار من عسل مصفا ولهم فينا من كل الثمرات من ربهم كمن هو خالد في النار وسقما ماء حميما فقطع امعاءهم ومنهم من يستمع إليك حتى إذا خرجوا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 افلا يتدبرون القران ام على قلوب اقفالها ان الذين يفتكوا على ادبارهم من بعد ما تبين لهم هدى الشيطان سور لهم الشيطان سول لهم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 ام حسب الذين في قلوبهم مرض ان لن يخرج الله اضغانه ام حسب الذين في قلوبهم مرض يخرج الله ولو نشاء اولى فلا عرفتهم بسيماهم ولا تعرفنهم في لحن القول والله يعلم اعمالكم ولنبلونكم نبيننكم حتى نعلم المجاهدين منكم والصابرين ونبل واخباركم الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله يعشى الرسول رسول وشاء من بعد ما تبين لهم الهدى لا يضر الله شيئا وسيحبط اعمالهم يا الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول ولا تبطلوا أعمالكم إن الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله ثم ماتوا وهم كفار ثم ومات وهم كفار فلن يغفر الله لهم فلا تهن وتدعوا الى السلم وانتم الاعلون والله معكم ولينيركم اعمالكم إن إنما الحياة الدنيا لعب وله وإن تؤمن وتبتقوا يؤتكم عدوركم ولا يسألكم أموالكم إن يسألكمها فيحفكم تبخلوا ويخرج أضواركم